بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله اقعد قائما وذا تنو من الى عملكم ليرى يا ايها الناس فسارعوا الى مليقه قال قد من نس واحده فخرق ابنها من على بعد اليالي ليروا الله الذي ولا الله ربال الله. إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب العزاد منه. فأذر عنه من ختب. وأخسر إليه ونصر. مبشرين ومنذرين. وأرى الله سبحانه وتعالى عزاده. أن يحبوا عندهم ولا يتأذوها. فعلى المؤمنين جميحة يسيعوا الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله حز وجد وأن يحضر كل مبين على أسيح من مخاربة عمرها مخاربة تنظرها بسهو ثانث أو أبناء فإن الله حز وجدنا كل مبينة تساة فإن يحضر كل مبينة لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى Birine de biri من ومن أعرض أيام الكريم فإن لكم إن تشتغل النساء وقد شونه يوم القيامة الأحنا قال وقل ما ترتديه فيه لبنة في لومه الميراء حتى وقد يلو على وجه ام يوم مثل الصبا هذا مرهم من ترتل ذات الزمن غار من لا يعلم من رصدها ويذكر يذكر إلا الا تشهد Sen Allah'ın bir ummidesi misin ya? Sen Müslüman mısın ya? Sen Müslüman كانوا يفقون كآلات الله. ويقصلون الهنبيان من الحمضة ثالثا بما عفضوا. وكانوا يعتدون. وكانوا يعتدون. ويقول الله الله في شهر المباركين. واسألهم عن القرية التي داعت. حاطرة المهر. إذ يعدوها للثمث. استأسرين في تابهم يوم في ويوانا التكون لا تأكيداً كذلك لبنؤهم جمع جاعة الأمور. وإقضاء الزومة منهم لما فعظون حوال الله مغرقهم. او معذبهم عذاباً شديداً. قالوا معذباً إلى ربكم. ونعل جنوب في ثبب المعاضي يقول الله عز وجل. وظلم الله مثلا خرجت الزاعة الآية لكم فإنه يا with the Lord but صلى الله عليه وسلم حتى همطى ربنا ورحمنا لا تارك كما قال ربنا يهز وجل لهذا أن يهنم منه آمن الله حفظ قاقه ولا تقوت النابان كنت مكلمون فأنتقل من الله الجلالة أن يرينا الحف حفا اتباعه ويرينا الباطل والذكر اشتلاله إن لم يمتل ذلك والطاق العالمين والحمد لله رحمة العالمين ويجاءكم الله وخلاله.